قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الآية وقرأ هذا الحرف السبعة غير عاصم وحمزة بإضافة زينة إلى الكواكب أي بلا تنوين في زينة مع خفض الباء في الكواكب وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بتنوين زينة وخفض الكواكب على أنه بدل من زينة وقرأه أبو بكر عن عاصم بزينة الكواكب بتنوين زينة ونصب الكواكب وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين أحدهما أن الكواكب بدل من السماء في قوله تعالى إنا زينا السماء والثاني أنه مفعول به لزينه بناء على أنه مصدر منكر تقوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما الايه قال المؤلف رحمه الله رحمه واسعه والاظهر عندي انه مفعول فعل محذوف تقديره اعني الكواكب على حد قوله في الخلاصه ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذفه قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد إلى قوله شهاب ثاقب قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع الآية في سورة الحجر قوله تعالى فاستفتهم أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا أَنَّهَا يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث الأول هو المراد بِقَوْلِهِ فاستفتهم أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا لأن معنى فاستفتهم استخبرهم والأصل في معناه أطلب الفتوى منهم وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقا؟ أي أصعب ايجادا واختراعا؟ أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم بالصافات والزاجرات والتاليات والسماوات والأرض والشمس والقمر ومردة الشياطين كما ذكر ذلك كله في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو ان يقال من خلقت يا ربنا من الملائكة ومردت الجن والسماوات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب أشد خلقا منا لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض وما ذكر معهما قادر على أن يخلق الأصغر الأقل كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر كخلق الإنسان خلقا جديدا بعد الموت وقال تعالى اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟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 وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله تعالى أن من خلقنا عن السماوات والأرض والكواكب هو تغليب ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم وذلك أسلوب عربي معروف وأما البرهان الثاني فهو في قوله انا خلقناهم من طين لازب لأن من خلقهم اولا من طين وأصله التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا ترابا لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الآية وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة من طين اللازب اللازب هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب وقول نابغة ذبيان ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربه تلازبي فقوله ضربه لازب أي شيئا ملازما لا يفارق ومنه في اللاتب قوله فإن هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لا تب والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبا منهما في قوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اوى اباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون ايها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا عقيبه ان شاء الله لقاء ات فحتى نلقاكم نستودعكم الله